لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وعن عبد الله بن عمر بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وين للأعقاب من النار وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في ماء ثم لينتثر ومن استجمار فليوسر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمن خريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولمسلم أولاهن بالتراب وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفره الثامنة بالتراب بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ف. ابتدأ المؤلف رحمه الله بإيراد الأحاديث المتعلقة بالطهارة، وعرفنا أن الطهارة في كلام العرب بمعنى النظافة، وأنها تعني بمعناها الشرعي إزالة رفع الحدث وإزالة النجس. وذكر حديث النيات لما عرفنا فهو أصل كبير ويدخل في سائر الأبواب والطهار والطهارة عبادة تفتقر إلى النية والإنسان بحاجة إلى التذكير بتصحيح القصد في طلبه للعلم وفي عباداته وفي أعماله كلها. الحديث الأول الذي ذكره بعد حديث النية هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث ذكره أولا ليدلل فيه على وجوب الطهارة من الحدث وهذه الطهارة تحتاج إلى ما يتطهر به ومن ثم فسيأتي ما يتصل بالماء الذي يتطهر به بعد أن يذكر ما يكمل هذه الطهارة وما ينبغي ملاحظته فيها وكل ذلك سيأتي التنبيه عليه بإذن الله عز وجل في موضعه والتأليف أو التصنيف في أحاديث الأحكام ليس كالتصنيف في الفقه مجردا، فإن الفقيه يستطيع أن يزن الحرف وأن يتحكم في كل لفظة يريدها، سيأتي بالألفاظ والعبارات على نسق يختاره يتحدث عن الجزئية التي أراد الحديث عنها بخصوصها. أما إذا أراد أن يتحدث عن عن الأحاديث المتصلة بالأحكام فإنه محكوم بهذه الأحاديث النبوية والنبي صلى الله عليه وسلم قد أتي جوامع الكلم، فتجد أن الحديث يورد في موضع لمعنى يتصل به ويصلح في موضع آخر أو في مواضع لمعان تتصل بذلك الموضع أو بتلك المواضع ولذلك نجد أن البخاري رحمه الله كان يقطع الأحاديث ومن لا يقطعها فإنه يوردها في محل يرى أن ذلك أليق أو أنسب أو أنه الموضع الأول الذي احتيج إليه فيها ثم بعد ذلك يحال عليه أو يستحضر ما ورد فيه مما يتصل بذلك الموضع وهذا أمر يحتاج إليه من درس أحاديث الأحكام وهذه من الفروقات المهمة بين كتب الفقه وبين الكتب التي يدرس فيها فقه الحديث فقه الحديث. فهذه لها مزية، وهذه لها مزية، ولا شك أن الاشتغال بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عليه أنوار النبوة أن له من المزايا ما لا يخفى. ولكن للفقه أيضا مزية بكثرة إرادة المسائل والجزئيات. مجتمعة في موضع في موضع واحد، مما يتطلب أحاديث كثيرة، وهذه الأحاديث إذا أُردت في الباب أو في الفصل المعين ربما يحتاج شرحها إلى إلى الكثير إلى الكثير، فأقول على كل حال فيما يتعلق ب. الرواة من الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرنا سابقا أن هذا المجلس إن من عقد للتفقه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نخرج عنه إلى غيره فنشتغل فنشتغل بتراجم الرواة لكن لا بأس أن أسأل أسئلة سريعة ليشارك الإخوان ويكون ذلك أدعى لنشاطهم نسأل بعض الأسئلة السريعة عن الراوي فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما هو اسمه؟ عبد الرحمن ابن صخ الدوسي هذا هو المشهور؟ نعم ولكن ذلك هل يقطع به؟ الجواب لا ولهذا قال بعض أهل العلم كالحافظ بن عبد البر بأنه لا يصح في اسمه شيء فالأقوال كثيرة جدا لربما بلغت العشرات في تحديد اسم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد قيل بأن اسمه في الجاهلية كان عبد شمس وأبو هريرة هي كنية وهل له ولد أو بنت يقال لها هريرة لماذا كنية بذلك فره نقل عنه أنه كان يرعى غنما لأبيه فوجد هرة وحشية مع صغارها فلما سمع صوتها أبوه كناه بذلك كناه بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال له هذا أباهر في قصة الشراب المعروفة نعم، وهو من أكثر الصحابة رواية للحديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه كم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم هو هذا 5300 واربع سبعين حديثا و. ولي المدينة أيضا كان وليا عليها وكان إذا سار في بعض فجاجها يقول وسعوا للأمير وأما هيئته وصورته الظاهرة فالآن لو سألتكم كيف تتخيل أبا هريرة رضي الله عنه في هيئته الظاهرة نعم نعم. أيوه. نحيف. مم. نعم. ها؟ كل حال ما هو المرتسم في ذهنك؟ مم. هذا لا ينبني عليه عمل. كان رضي الله تعالى عنه في صفته طويلا ضخما نعم. طيب على كل حال كانت وفاته في سنة ثمان وخمسين، وقيل قبلها بسنة، وقيل بعدها بسنة. رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد بلغ الثامنة والسبعين. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى لا يقبل الله صلاة أحدكم هنا نفى القبول فهل ذلك يعني بالضرورة نفي الصحة فإذا رأينا الشارع ينفي القبول فهمنا منه أن ذلك نفي لصحة العمل هل بين نفي القبول والصحة ملازمة أو لا نعم ليس هناك ملازمة قد ينفى القبول وتكون العبادة صحيحة هكذا نعم مثل ماذا شارب الخمر نعم كيف من أتى العراف نعم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة نعم أربعين يوما نعم فوهل يطالب بإعادة أو قضاء لا نعم ولكنها غير غير مقبولة وكذلك الشارب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا أربعين صباحا نعم فعلى كل حال إذا كان الأمر كذلك فما هو الضابط الذي نفرق به بين هذا وهذا نعم على كل حال يمكن أن يقال بأن ذلك يتضح بمعرفة الفرق بين ثلاثة أمور القبول والصحة والإجزاء القبول والصحة والإجزاء فالقبول يعني ترتب الثواب على العمل ترتب الأجر عند الله عز وجل وأما الصحة فهي وفاق الوجهين للشرع مطلقا بدون مين يعني إيش يعني أنها تقع على الوجه الذي حدده الشارع فيما يقع على أكثر من وجه يعني صحيح وفاسد واضح لو أحد صلى العشاء ثلاث ركعات تصح ولا ما تصح، ما تصح. فصلاة العشاء تقع على وجه صحيح وتقع على وجه غير صحيح. لو أنه صلى العشاء كل ركعة يصلي سجدة واحدة، تصح ما تصح. لو أنه صلى العشاء دعما من الخلاف، لو صلى وهو إمام أو منفرد ولا يقرأ الفاتحة في شيء من ذلك، تصح صلاته ولا ما تصح. ما تصح؟ ما تصح؟ فإذا العبادة التي تقع على وجهين وجه موافق وجه غير موافق وقوعها على الوجه الموافق هو الصحة. اضبطوا هذا واضح؟ وهل هناك شيء لا يقع على وجهين؟ دائما يقع على الوجه على وجه واحد مشروع؟ مثل ماذا لا كيف لو واحد صام بعد بعد صلاة الفجر أمسك أو أنه أكل بردا نعم قراءة القرآن والذكر لكن هذه يرد عليها الخلل من جهة النية من جهة وقوع اللحن لكن إذا قرأ قراءة كما تقرأ العرب الكلام كما تخرج كلامها فمثل هذا طيب هذه هي الصحة وأما الإجزاء فهو أن يسقط الاقتضاء وبعضهم يعبر بعبارة لربما تكون ألصق بالعبادات سقوط القضاء سقوط القضاء لأن سقوط الاقتضاء, الاقتضاء هو الطلب فالإنسان مطالب بصلة الرحم مطالب بالإنفاق على من يجب عليه النفق عليه إلى غير ذلك من الأمور كما أنه مطالب بالصلاة والصوم والحج إن كان مستطيعا فالإجزاء سقوط القضاء أو سقوط المطالبة بالقضاء كفاية العبادة الإجزاء وهي أن يسقط الاقتضاء أو السقوط للقضاء وذاء خص فهذه تجمع لك هذه المعاني إذا ضبطت هذه المعاني الثلاثة انحلت عنك إشكالات وهذا بحث طويل في كتب العلم في كتب أصول الفق وفي كتب الفق نعم وبالتالي يقع لبس كثير بسبب هذه القضية فإذا وجدنا الشارع ينفي القبول لا يعني بالضرورة أن العبادة غير صحيحة قد تكون مجزئة هذا الإنسان الذي سكر لا تقبل له صلاة أربعين صباحا هل نقول بعد الأربعين عليه قضاء أربعين ها؟ نطالبه بالقضاء لا صلاته صحيحة لكن هل هي مقبولة لا فالقبول أرفع ترتب الثواب عليها لباده قد يقوم مانع يمنع من ترتب الثواب مثل ماذا الآن الإنسان ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي يصلي وليس له من صلاته إلا ربعها إلا وقد يخرج منها وليس له شيء مع أنها مجزئة وصحيحة نعم فعندنا الدرجات نعم عندنا الصحة وعندنا أعلى منها القبول القبول القبول نعم القبول قد يتعذر لفقد شرط أو لوجود أو لوجود مانع الرياء الصدقه الآن ما الذي يمنع قبولها الصدق تصدق إنسان نعم المن لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى نعم الرئاء وما إلى ذلك من المعاني التي تذهب أجرها وبهذا ينحل عنك إشكالات كثيرة. طيب هنا قال لا يقبل الله صلات أحدكم. هل هو مثل إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة أو شارب الخمر لا تقبل له صلاة أو ولا هنا لا تقبل صلاة يدل أيضا على نفي الصحة. واضح؟ تدل على نفي الصحة وذلك لوجود أدلة أخرى تدل على ذلك أن الصلاة لا تصح إلا في الطهارة وآية الطهارة آية الوضوء تدل على ذلك نعم فلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ حتى يتوضأ إذا أحدث الآن الحدث يطلق على كم معنى كم معنى ثلاثة معاني يطلق على نفس الخارج واضح لما الفقهاء رحمهم الله يقولون الأحداث كذا وكذا وكذا وكذا يعددونها هذا إطلاق على نفس الشيء الذي يخرج مما ينتقض بخروجه الطهارة ويطلق الحدث على نفس الخروج كما يطلق الحدث على معنى ثالث وهو هو إيش نعم لا مو بالملازمة النجاسة ها الأثر الأثر المترتب على ذلك على ذلك الخروج وهو بهذا الاعتبار وصف حسي ولا وصف حكمي شو حسي حكمي الأثر المترتب عليه إنسان أحدث في الصلاة جيد فنقول يجب عليه أن يرفع الحدث في عيد الصلاة هذا الحدث وصف حسي ولا وصف حكمي وصف حكمي وليس بوصف حسي هنا في الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ هذا أي الأنواع الثلاثة يراد به أي الأنواع الحكمي الثالث ليس ليس معناه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث معناه نفس الخارج وليس معناه نفس الخروج وإنما المقصود به ذلك الوصف العارض الحكمي الذي يمنع جنسه من الصلاة وما تطلب له الطهارة كقراءة القرآن تطلب له الطهارة استحبابا أو مس المصحف وجوبا واضح فإذا إذا أحدث حتى يتوضى معناها أنه يحتاج إلى رفع حدثه بالوضوء إذا أحدث حتى يتوضى والحدث جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل ذكر بعض أنواعه عدد فإذا رأيت ذلك الحديث فليس مقصود أبي هريرة رضي الله عنه حصر الأحداث بتلك التي عددها وإنما قصد بذلك التمثيل أو ما فهمه من السائل فيما يتصل بالحدث في الصلاة الذي تقطع من أجله أو تبطل إذا حصل فذكر له بعض ما يحدث في الصلاة وأما ما سوى فلم يذكره فالمقصود أن الحدث قد يكون أكبر وقد يكون أصغر الحدث الأكبر مثل الحيض والنفاس والجنابة والحدث الأصغر نعم الحدث الأصغر ما يخرج من السبيلين نعم من الخارج المعروف طيب هذا الحديث يستنبط منه أيضا وجو أن الطهارة أن الوضوء لا يجب لكل صلاة إذا كان الإنسان المصلي مستصحب لطهارته الأولى سأنتوضى الفجر هل له أن يصلي بذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء نعم ما لم يحدث ما لم يحدث ويدل على ذلك هذا الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث فمفهوم المخالفة أنه إذا لم يحدث فإنه تقبل صلاته وليس بحاجة إلى الوضوء، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح أنه صلى الصلوات الخمس في وضوء واحد بوضوء واحد ولما سئل عن ذلك أخبر أنه فعله عمدا هذا فيما يتعلق بفقه هذا الحديث الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار هؤلاء الصحابة الثلاثة رضي الله تعالى عنهم عرفنا شيئا من ترجمة أبي هرير رضي الله عنه أما عبد الله بن عمرو بن العاص فنسأل بعض الأسئلة الخفيفة السريعة. عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه. كم كان بينه وبين أبيه؟ نعم. ثلاثة عشر سنة. ثلاثة عشر سنة. نعم. وعبد الله بن عمر بن العاص. كم رضى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث أو غير ذلك نعم طيب. لا. متى كانت وفاته؟ على كل حال وفاته كانت في سنة 65 والعلماء مختلفون في محل وفاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان من أبر الناس بأبيه كما هو معروف وهو من الصحابة العباد وفيه ما تعرفون لما كان يصوم الدهر ويقوم الليل لكامله فشكاه أبوه لما زوجه امرأة من أشرافي قريش فبعد أسبوع جاء إليها أبوه فقالت نعم الرجل لم يطأ لنا فراش ولم يكشف لنا ستر في النهار صائم وفي الليل القيام على كل حال وعائشة رضي الله تعالى عنها معروفة نعم هي أم عبد الله رضي الله تعالى عنها وأرضاها وبنت الصديق الصديقة التي أنزل الله عز وجل براءتها وهي من المكثرين من رواية الحديث وكانت وفاتها سنة ثمان وخمسين للهجرة دفنت بالبقيع ليلا في السابع عشر من رمضان طيب صلى عليها أبو هر... أبو هريرة رضي الله عنه الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص مخرج في الصحيحين وحديث أبي هريرة مخرج في الصحيح في البخاري وحديث عائشة في صحيح مسلم ومن هنا قال بعض العلماء في ذلك يخرج عن شرط المؤلف رحمه الله حيث إنه ذكر في مقدمة الكتاب أنه لا يخرج إلا إلا لما اتفق عليه الشيخان نعم. ويمكن أن يجاب عن هذا في هذا الحديث بماذا إيش؟ بأن أصل الحديث متفق عليه أصل الحديث متفق عليه طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار ويل هذه كلمة تستعمل بمعنى الوعيد والتهديد بلا شك لكن ما وراء ذلك هالهوادي في جهنم وبالتالي تكون مضمنة معنى الدعاء مثلا أو الإخبار أو أنها باب من أضواب جهنم أو أنها نعم هذا الله أعلم به، نعم، وكثير من السلف رضي الله تعالى عنهم يقولون إنها واد في جهنم، ومن أهل العلم قال إنه بئر في جهنم، لكن القدر المقطوع به ما هو أنها كلمة استعمل للتهديد والوعيد للزجر عن الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاد من النار هذا الحديث له اتصال بالحديث الذي قبله لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أن الله تعالى لا يقبل صلاة الإنسان إذا أحدث حتى يتوضأ فإن هذا الوضوء لا بد أن يكون يبلغ جميع الأعضاء التي يجب غسلها وسبب هذا الحديث سبب الورود كما قلنا بعض الأحاديث لها سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه رأى أعقابهم تلوح يتوضعون فرأى أعقابهم تلوح فقال ويل للأعقاب من النار وهذا يعني أنه يجب أن يبلغ الوضوء كل موضع يجب غسله وهذا يدل أيضا على أنه يجب غسل الرجلين وأنه لا يكتفى عن ذلك بالمسح ويدل عليه قوله تبارك وتعالى في قراءة النصب اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأما قراءة الجر وأرجو لكم فمن أهل العلم انخرجها تخريجا لغويا باعتبار أن هذا باب المجاورة ومنهم من قال إن ذلك يدل على الحال الثانية فيما يتصل بالرجل وهي أنها, أنها تمسح في بعض الحالات إذا وجد الخف أو الجورط فقالوا القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدال على المعاني الكثيرة والقراءتان إن كان لكل قراءة معنى يخصها فهما بمنزلة الآيتين فصار كأنه عندنا آيتين الأولى تدل على الغسل أرجلكم والثانية تدل على المسح نعم أرجليكم كن معتوفا على الرؤوس، سحوا في رؤوسكم وأرجلكم. طيب، الويل للأعاقب من النار. العقب ما المراد به؟ مؤخر، مؤخر القدم، مؤخر القدم. وهو يجب غسله لأنه يجب غسل القدمين إلى إلى الكعبين. والعقب دون ذلك. مؤخر القدم ويل للأعقاب من النار وعلى كل حال ذكر الأعقاب هنا مع مع استحضار المناسبة الذي أشرته إليه سابقا يدلك على أن ذلك الوعيد لا يختص بالأعقاب فحسب فلو أن الإنسان ترك جزءا في ذراعه أو في وجهه أو في كفه لم يصله الماء ينطبق عليه الحديث ولا ما ينطبق ينطبق عليه ينطبق عليه فهو متوعد على هذا الذي تركه فلم يبلغه الماء ومن هنا نجد أن العلماء رحمه الله يؤكدون على تعاهد المصافط كالبراجم والرواجب ويتحدثون أو تجد الأحاديث تؤكد على هذه القضايا وتخليل الأصابع وتخليل اللحية وفي الغسل الفقهاء يذكرون المصافط نعم من العكن وما إلى ذلك مما قد ينبو عنه الماء وكذلك ينبهون على بعض الحالات التي قد لا يحصل بها الإسباغ مثل البرد الشديد فربما ينزلق الماء عن العضو أو عن بعضه ومن ثم فإنه لا يرسله ولهذا علل بعضهم كراهة من كره الوضوء بالماء الساخن الذي سخونته شديدة، مع أنه لا يصح في هذا شيء، قالوا من أجل أنه يتوضّع على على عجل، على سرعة وعلى شيء من الارتباك، فلربما لا يبلغ الماء إلى كل إلى كل موضع، لا يبلغ الماء إلى كل موضع، فعلى كل حال هذا لا يختص بالعقاب، ولكن سبب ورود الحديث يبين لك لماذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على العقب فحاسب الله أعلم الحديث الرابع وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه هل يجعل في أن فيه إيش الماء وحذف ما يعلم جائز فأنت حينما تسأل ويقال لك كيف أنت ماذا تقول تقول أنا طيب ولا تقول طيب طيب لماذا لم تقول أنا طيب لأنه معلوم ويقول لك أين زيد تقول مسافر لماذا لم تقول زيد مسافر لأنه معلوم، فليجعل في أنفه يعني فليجعل في أنفه الماء نعم، فليجعل في أنفه ثم لينتثر، فليجعل في أنفه ثم لينتثر نعم يأتي إن شاء الله يأتي أنا أتكلم عن الإمامنا الآن، فليجعل في أنفه ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر الآن في قوله لينتثر في بعض الروايات لينثر وهما بمعنى واحد من حيث الأصل من حيث الأصل ينتثر وينثر ومعنى ذلك ما معنى ينتثر المقصود به دفع الماء إلى الخارج من الأنف. يقال له نثر ويقال له استنثار. نعم لينثر هذا أمر يأمره بالاستنثار. بالاستنثار. وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يدل على أن قوله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم نعم أن غسل ظاهر الوجه، فحسب أن ذلك قد لا يكفي، لا يكفي، فلا بد من إدخال الماء إلى الأنف، ولا بد من المضمضه، إدخال الماء إلى الفم وتحريكه ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله لكن يعني هل اشترط تحريك أو لا وهل يلزم أن ينثر الماء أم أن عليه أن يستنشق؟ فعلى كل حال الآن هذا الاستنثار أصله مأخوذ من تحريك النثره. وهي طرف الأنف طرف الأنف ومن هنا فهم بعض أهل اللغة من لفظة الاستنثار وما يتصل بها أو يتصرف عنها بغض النظر عن الحديث في كلام العرب قالوا إنها تعني الأمرين اثنين تعني الأمرين الاثنين وهما استنشاق الماء وإخراجه، فكل ذلك يقال له استنثار والمشهور أن الاستنثار هو دفع الماء إلى الخارج. فإذا قلنا الآن بأن الاستنثار هو إدخاله من تحريك النقرة، طرفي الأمر إدخاله وإخراجه، فبالتالي ليس لأحد أن يقول بأن الاستنثار ليس بواجب الاستنشاق ليس بواجب لأن المذكور هو الاستنثار أمره بأن ينتثر بأن ينثر فقالوا هذا الاستنثار لا يجب أو أن المأمور به الاستنثار والاستنشاق غير واجب وإنما هو مسنون فكيف يجاب عن هذا من الرواية التي تأمر بأي ينتثر يمكن أن يجاب عنها بالمعنى السابق يقال أصله من تحريك النفرة فهو يدل في وقت واحد على أمرين إدخال الماء وإخراجه نعم. ويمكن أن يجاب عن هذا بالروايات الأخرى التي دلت على إدخال الماء نعم دلت على ادخال الماء والاستنشاق و قوله ليمتثر نعم قوله ليمتثر الآن هذا الحديث يكمل للمعاني السابقة في الحديثين قبله هناك لابد من الوضوء للصلاة حتى تكون مقبولة نعم وذلك الوضوء يجب أن يكون سابغا فلا يترك بعض المواضع من غير غسل ومن كمال هذا الوضوء الكمال الواجب أن يستنشق وأن يتمضم وذلك داخل في عموم قوله تبارك وتعالى فاغصلوا وجوهكم باعتبار أن الاستنشاق والمضمضة كل ذلك يتصل بالوجه ويدخل, ويدخل فيه فإذا قال قائل هذه لم تذكر في الآية لم يذكر الاستنشاق ولم يذكر المضمضة نقول هي داخلة في وين داخلة في الوجه داخلة في الوجه ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم ثم لينثر وكذلك فليستنشق بمن من الماء نعم وكذلك فليستنشق الروايات اللي ذكرها المعلف رحمه الله هذه كلها بصيغة الأمر والأصل أن الأمر لإيش للوجوب وبالتالي يقال يجب أن يستنشق وأن يستنثر سواء كان ذلك في الوضوء أو كان ذلك في الغسل فإذا اغتسل يسقط عنه الترتيب بين أعضاء الوضوء فيجزيه أن يعمم البدم بالماء ولكن عليه أن يلاحظ الاستنشاق والمضمضة فإذا جاءنا الإنسان وقال عممت الماء واستنشقت وتمرمض نقول الوضوء الغسل صحيح لكن لو جانا إنسان قال ما استنشقت ولا تمرمض نقول له أعد الغسل أعد الغسل نعم لكن لو جانا إنسان واحتج علينا بعد أن أجبنا عن الآية رسلوا وجوهكم احتج علينا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأعرابي قال توضأ كما أمرك الله فأحاله على وين؟ أحاله على الآية فكيف نجيبه؟ نقول نعم كما أمرك الله الله أمره بغسل الوجه والاستنشاق والمضمضه داخله فيه وأيضا الله أمره باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته والسنة شارحة للقرآن ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الاستنشاق والمضمضة كما سيأتي في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم فلو أنه قال لنا قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة توضع من أو هذا طيب ثم لينتثر ثم لينتثر قد يحتج بحديث آخر وهو حديث رفاعة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال في قصة الأعراب قال توضع كما أمرك الله وفصل له فصل له أمره بإيغصر يديه و وجهه، نعم حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين فذكر الوجه ولم يذكر لم يذكر المضمى الله لا فماذا نقول ها نقول هي داخلة هي داخلة فيه وكلام الشارع المتفرب في المواضع المختلفة يجمع فكأنه كلام واحد والشارع ليس بحاجة أنه يذكر ذلك التفصيل لكل مكلف والمعروف عند الأصوليين أن البلاغ يحصل لمن يحصل لواحد يحصل لواحد إذا بلغ الشارع واحدا من الأمة بين ذلك يكفي وهذه المسألة لها أمثلة كثيرة جدا فيما يتعلق بالحج وفيما يتعلق بألوان العبادات يذكر تفاصيل في موضع ولا يذكر يأتينا هل الكافر الذي أسلم يجب عليه أن يحلق رأسه أو لا ألقي عنك شعر الكفر واختتم بعض من أسلم لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم أمره كذلك قطع الخف في الحج المحرم إذا لم يجد النعلين في المدينة حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم المناسك قبل خروجه إلى الحج نعم أمر من لم يجد النعلين أن يلبس الخفين ويقطعهما دون الكعبين وفي خطبته صلى الله عليه وسلم نعم في مكة أو في عرفة لم يذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نعم. ما قال يقطعهما قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين فمثل هذا تجمع فيه الأدلة فمن أهل العلم من يقول يحمل المطلق على المقيد فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يغسل وجهه والله أمره أن يغسل وجهه وجاءت عندنا أدلة أخرى تأمره بأن يستنشق أو يستنثر وأي مرمض وبالتالي نقول يحمل هذا على هذا فنقول لا يجزيه الوضوء أو الغسل إلا بالاستنشاق ونعم و... والله تعالى والله تعالى أعلم آ... على كل حال ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليؤتر الاستجمار هو استعمال الجمار والجمار هي الحجارة وفي باب الاستجمار الحجارة وما يقوم مقامها يحصل به المقصود وأما الاستنجاء فهو أعم الاستجمار وذلك أن الاستنجاء والاستقابة يدخل فيه يدخل فيه الاستجمار والاستنجاء بالماء بالماء الاستنجاء سواء فسرناه بأنه طلب النجو السين والتاء للطلب فهو يطلب التخلص والتنزه من هذا الخارج أو من أثره نعم من أثر هذا الخارج وبالتالي فيكون ذلك بالماء وبما يقوم مقامه من الأحجار ونحوها أو كان ذلك من النجوة وهي المكان البائن وذلك أن من احتاج إلى قضاء الحاجة فالأصل أنه ينفرد وينفصل عن الناس نعم. سواء قلنا هذا أو هذا فالاستنجاء يدخل فيه نعم أو كذلك الاستقابة يدخل فيه استعمال الأحجار وما يقوم مقامها واستعمال الماء فأيهما أخص إذن الاستنجاء ولا الاستجمار الاستجمار وتعرفون رمي الجمار وهي الحجارة الصغيرة نعم يقول من استجمر فليوتر من استجمر فليوتر الآن يوتر أن يقطع على قتر اقطع على الوتر وكم هذا الوتر كم القدر الذي يجزيه لابد من ثلاثة أحجار إذا كان ذلك يحصل به الانقاء. الانقاء الحكمي على قول كثير من أهل العلم لأنه لا يمكن أن يؤدي إلى أثر الماء إلى ما يؤديه الماء نعم. لكن ذلك يعفى يعفى، ففإذا يستعمل ثلاثة أحجار، فإن لم يحصل ذلك الإنقاذ، فإنها لا تُجزي، فعلي أن يزيد، فيكون قطعه على وتر، يقطع على وتر. من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. هذا الاستنج الاستجمار. لا يجزي إن كان بأقل من ثلاث بأقل من ثلاثة أحجار على الأرجح من أقوال أهل العلم ويدل عليه من النصوص صريح النهي وصريح الأمر مع أن كل واحد منهما مضمن أو مستلزم للآخر لكنه جاء ذلك صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث سلمان في صحيح مسلم النهي الصريح ولا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار والنهي لإيش للتحريم وهو يقتضي وهو يقتضي الفساد في الأصل لاحظت ولا يستنجي أحدكم لاحظ عبر الرضي قلنا يدخل فيه الاستجمار لا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار وأما الأمر الصريح ففي حديث عائشة عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه فليستطب بكم هذا أمر والأمر للوجوب ثم إن التعليل بعده قوله فإنها لأن الفاء هذه تدل على التعليل فإنها تجزي عنه فإذا أخذنا مفهوم المخالفة ماذا نقول فإن دونها مفهوم المخالفة أن دونها لا يجزي أن ما دونها لا يجزي لا يجزي عنه وبالتالي تكون طهارته في باب إزالة النجاسة ناقصة لا تجزيه وبالتالي لا تصح لا تصح صلاته نعم لا تصح صلاته طيب لو قال لنا قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في رواية عند أبي داود من استجمر فليوتر من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ما تقولون بهذا الحديث هذا يمكن أن يفهم منه أن قوله من استجمر فليوتر أن الوتر ليس أن الإتار ليس بواجب في الاستجمار يمكن أن يستجمر بأربع نعرفنا عرفنا الآن أن الأقل هو الثلاث الذي يحصل به الإزاء للأمر والنهي الصريح طيب من استجمر فليوتر ماذا من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ماذا يقال الحديث فيه رجل يقال له حسين الحبراني مجهول ومن هنا ضعفه بعض أهل العلم ومرر عنه أيضا حسين مختلف في صحبته وبعض الأئمة يرى أنه لا صحبة له كالحافظ بن حجر نعم يرى أنه لا تثبت صحبته مع أن الحافظ بن حجر يحسن يحسن هذا الحديث فإذا ضعفنا الحديث فيكفي الحكم بضعفه عن الجواب عن المعنى خلاص يكفي نقول حديث ضعيف وعندنا أمر صريح من استجمر فليوتر ولسنا بحاجة لأيه حمله على تأويل يجتمع فيه مع الأمر الصريح وإذا صححنا الحديث أو حسنناه ماذا نقول؟ إذن يقال هذا ليس بواجب يدل على عدم الوجوب هذا الذي قال به جمع من أهل العلم أو نقول بأن ما زاد على الثلاث وهو وجه جيد في الجمع بين النصوص إذا صححنا الحديث على قول الحافظ بن حجر رحمه الله يحسن الحديث نقول عندنا أمر صريح بأنه يوتر وأن أقل من ثلاث لا يجزيه إذن الثلاث هي القدر المجزئ ما زاد عن الثلاث هل يجب عليه الإتار نقول لا يجب فيما زاد على الثلاث نعم لكنه يستحب له ذلك هذا بناء على صحة هذا الحديث ومن رأى ضعفه قال لا واجب ولا يوجد صارف يصرفه إلى معنى إلى معنى آخر والله تعالى أعلم الآن قوله من استجمر فليوتر هنا انتهى الحديث انتهى الحديث في هذا الموضع ثم جاء بقوله وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا هذا حديث آخر هذا حديث آخر وتجدونه متصلا بهذه الطريقة عند البخاري فتابعه الإمام عبد الغني المقدس رحمه الله وتجدونه منفصلاً في صحيح مسلم وفي موطأ الإمام مالك وفي بعض الكتب المستخرجة، نعم. فعلى كل حال نتوقف عند هذا بما أن هذا حديث يعتبر مستقل.